ب س م الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه النابلسي ا س اتقوا ر ك م إن ز للعلوم ا رضعت ك ل ا ت س ل ا م ل ه ا

وترى ا ل ن ا س سكارا و م ا ه ب س ك الله ر و ك ن عذاب ا ل شديد ومن ا ل ن ا س م ن يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد عليه الله علم كل أنه كتب من

فأنه ي موسوعه د ي إ ل ى ع ن ا ب ا ل س ع ي ر يا أيها ل إن ع ل و م في ريب من الاسلاميه ب ع ث ف إ ن ق ن ك

ث موسوعه من مضاة مخلقة ا ل ل ن ب ي ن ل ك م ونقروا ف ي للعلوم ا نشاء إ ل ى أجل م س م ثم نخرجكم ى ط ف ل ا ث م ل ت ب ي ه

ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ردل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى ا ل أ ر ض هامده فاذا انزلنا عليها الماء ا ت ز ت وربت وانبتت من

موسوعه ذ ل ك ب أ ن ا ل ل ه هو الحق وأنه ي ح ي ي ا ل م و وأنه ت ى ع ل ى كل شيء قدير و أ ن ا ل س ا ع آتية ل ا م ي ه

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطف يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب ا ل ح د ي ث

ا س ر ا ل د ن ي الله و ا آ خ ر ة ذ ك و ا ل خ س ر ا ن ا ل م ب ي ى

فلينظر موسوعه النابلسي للعلوم ه ي ا ل ذ ي ن ن آ م و ا و ا ل ا م ي ه

موسوعه ا ل ا ل ن ا ل ل يفصل ه ب ي يوم ن ه م ا ل ق ي ا ا م ة إن ل ل ه ع ل ى كل شيء شهيد أ ل م تر أن ا ل ل له ه يسجد في من ا ل س م ومن ا ا ا و ت في ل أ ر ض ا ل ش م س والقمر؟

و ي ت ص ا في ر ه م ا ء الله م ا ل ح م م ي يصهر ب ى

اسماء ن س و الله ا ا حرير وهدوا إ ل ى الطيب م ن القول ل وهدوا إ ى صراب

موسوعه م م ك ا ن ا ل ب ي ت أ ل ا تشرك ب ي شيئا وطهر بيتي ل ل ط ا ئ ف ي ن للعلوم ر ك ا س ج د وأذن ا ل ن ا س ب ا ل ا ج ي ه

وعلى كل ضامر ي أ ت ي ه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام م ه ا و أ ط م و ا ا ل ب

وليقضوا ت ف ث ه م و ل ي و ف و و ن ذ ر ه م النابلسي ي ض و ف ا للعلوم ع ي ومن ي حرمات ل ا ل أ ن ع ا م إ ل ا م ا

و اسماء ج ت ن ب و ا ا ل ر لله الله ا ل الطير ح في م ك ا ن ى

تحيق. ذلك و م ن ي ع ظ ش ع النابلسي ئ ر ا ل ه ف إ للعلوم ا ل ا س ل ا إلى ب ي ت العتيق ولكل ه

جعلنا م و س م الله ع ل ى ما ر ز ق ه م من بهيمة ا ل أ ن ع ا م ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد ف ل أ س ل م و ا وبشر ل م خ ب ت ي ن ا ل ذ ذ ي ن إ ا س ل ا ل ل ه وجلت قلوبهم

و ا ل ص ا ب ر ي ن ع ل ى ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ل ب د ن جعل

أكلوا م ن ه ا و أ ط ع م و ا ا ل ق ا ن ع و ا ل م ع ت ر ك ذ ل ك س ر ن ا ه ا للعلوم ك م ك ك م ت ش ر ن لن ي الاسلاميه ولا ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها

لتكبر ا ل ل ه ع ل ى ما هداكم و ب ش ر ا ل م ح س ن ن ي إن ا ل ل ه

أذن أ للذين يقاتلون ن ب ه موسوعه ظ ل م إ ن الله ل ى ن ص ر م لقدير ا ل ذ ي ن خ ر ج و ا من ديارهم ب غ ي ر حق إ ل ا أن ي ق و ل ا ربنا ل ل ه و ل و ل ا دفع ا ل ل ه

و م و ص ل و و ا ت م س ا ج د يذكر و ي ه ا اسم ل ل ل ه كثيرا ي و ن ص ر ن ا ل ل ه م س ي ن إن ص ر ه ا للعلوم ق ي ي ع ز ا ل ذ ا س إ ا م ك ي ه

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ه ي م

وأصحاب موسوعه د ي ا ك ذ ب م و ى فأمليت النابلسي ك للعلوم ه الاسلاميه ة

ل موسوعه ي ر ا ل ن ا ب ل م ي للعلوم بها الاسلاميه قلوب ا

و م اسماء أ ر ل ن ا ن الله ا ا ل ل ما يلقي الشيطان يلقي ثم ح ك م الله آياته والله

ليجعل ما يلقي الشيطان ف ت ن ة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسيه قلوبهم و إ ن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به

فتخبت له قلوبهم و إ ن الله لهذ الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في م ر ي ة منه حتى ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة بغته أ و ي أ ت ي ه م عذاب يوم عقيم

الملك يومئذ لله

شركه الهدى ل للخدمات ا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ا ل ت ق ب ي ه ثم

م بغي ع ل ي ه ل ي ن ص ر ن ه ا ل ل ه إن ا ل ل ه ل ع ل و ن ا ل ا ل ل ي ل ا ل م ي ه

وأن موسوعه ا ي د ن من ا ل ن ا ب ل و س ا للعلوم ي الكبير أ تر أن الاسلاميه ل ه أ

له م ا ا في ل س م ا و ا وما في الأرض في ل وإن ع ه لهو النابلسي غ ي ل ح م ي د م تر أن الله خ ر لكم ما ف ا للعلوم أ ر ض و ا ك تجري في البحر بأمره في ي الاسلاميه س م ء أن تقع ى ل

وَالَّذِي ي ح ك موسوعه ثُمَّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ ا ل ن ا ن ك ب ف س ي للعلوم الاسلاميه

م و س ت ق ي م و إ ن جادلوك فقل الله فقل أ ع ل م ب م النابلسي ت ع م و فيما كنتم للعلوم الاسلاميه

ولكن ي و ن ب ان ل ذ ي ي ل و ن ع ل ي ه م آ ي ا ت ن ا قل أ ف أ ن ا ل ن ا بشردين ه الله ا ل ذ داروين

موسوعه ولو النابلسي يسلبهم للعلوم ا ب و ب الاسلاميه حق قدره إن

الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا إن ا ل م و ق و ي ع ز ي ه النابلسي ل ه م ل ومن للعلوم ا ا خ ل ف ه م وإلى ا ل ل ه ترجع ا ل أ م و ر ي ه

واخعلوا الخير ع ل ل ك م ت ف ل ح و ن و ج ع ه ا ل ل ه حق ج ه ا د ه هو ج ب ا ك م وما ج ع ل ع ل ي ك م في ا للعلوم د ي ن من م حرج الاسلاميه م م

م و ن ا ل ر س و ل ش ه ي د ا ع ل ي ك ك م و و ت ن ا شهداء ع ل ى ا ا ل ن س ف أ ق ي م ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة و ا ع ت ص م و ا ب ا ل ل ه هو ا م المولى م ه